عن عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنهما قال كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتصدق مما لموالي بشيء؟ قال نعم والأجر بينكما نصفان أخرجه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وافضل الصلاة وتم التسليم على إمام المتقين اللهم صلي وسلم مبارك وأنعم على خير خلقك أجمعين اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيد مجيد أيها الإخوة المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ويسعدنا أن نكون معكم في هذه الدقائق الكريمة لنقل أذاني وصلاة المغرب من رحاب المسجد النبوي الشريف أسأل الله العلي القدير ليتقبل لي منا ومنكم صالح الأعمال ويرزقنا وإياكم خير القول والعمل إنه سميع قريب مجيب الدعاء اللهم آمين ورحمتي وسعت كل شيء رحمة الله يقول النبي الكريم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمن حتى تحب اول ادلكم على شيء اذا فعلتمه تحاببتم افشوا السلام بينكم إنها رساله الاسلام للمسلمين بالسلامه بالطمانينه مدوا جسور الاخوه والمحبه بين المسلمين وبين المؤمنين عن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الإخوة الكرام الآن ينادى لصلاة المغرب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Aşhedu an la ilaha illa allah Aşhedu an la ilaha Eşhedu an muhammedan rasoolu allah Eşhedu an muhammedan I I I I I I I I Allah! رسول الله اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمة اللهم اهدي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت رضينا بالله رب وبالدين الاسلام ودي صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وهكذا اخوتي المؤمن في كل مكان نودي لصلاة المغربي من رحاب المسجد النبوي الشريف وقد رفع الأذان بصوت مؤذن الشيخ مهدي بر يسار الله العلي القدير اجزيه عنه وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم آمين يقول النبي الكريم فيما روي عن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام إنها دعوة النبي الكريم وهو يدعونا إلى السلام والاستسلام في هذه الحياة الدنيا دعوة الحق دعوة النور المبين والنبي الكريم دعوة إلى الخير دعوة إلى السلام بين المسلمين ود ونقاء محبة وصفاء كيف لا وهو دين الطهر ودين النور المبين دين دعا المسلمين إلى الحق والخير إلى الطهر والنقاب فهنيئا لمن تمسك بدين وكان معضه مقتديا بسنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة واتموا التسليم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الطهور شطر, الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض إنه دين الله القويم دين الله الذي ارتضاه لخلقه وارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمة فهني أن لمن كان مع الله ومع دين الله من النهجين ومن الفائزين فاللهم أكرمنا بكرمك الذي لا يرام وكرمنا بقبولك لنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا إله الخلق أجمعين ونحن في داشور الحرم وفي موسم قارب من المسلمين باللمس كنا مع شهر الخير مع رمضان واليوم نتأهم لحج بيت الله نسأل الله القبول أيها الإخوة والكرام الآن تقام صلاة المغرب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 لا إله إلا الله استغوء الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 الضالين آمين ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر الله الله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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإير المغضوب عليهم ولا الضالب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 ثُمَّ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِ نَ وَلَا تَجِدُ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ وَإِن كَادُوا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غيره وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا وَيْرَهُ وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْ لَا أَنْ فَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا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 سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا الله أكبر الله أكبر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 الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم م. أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعالي تياذ الجلال والإكرام وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان قضية شعائر صلاة المغربي من المسجد النبوي الشريف أما المصلين فضيلة الشيخ صلاح بن محمد البدير أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم أمين في هذه الأثناء والإخوات الكرام تقبلوا تحيات الإخوة الزملاء في قناة السنة النبوية من الإخراج الأستاذ سامي الصاعدي وإلى أن نلتقيكم قبيل صلاة العشاء إلى ذلكم الحين الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإيمان وأوضح لنا معالم الحق والبرهان وأرسل الرسل وأنزل معهم الكتاب والميزان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق بصدق وإيمان وأشهد أن محمد عبده ورسوله بعث إلى الإنس والجان فأنقذنا الله به من وحل الضلال ونجَّانا به من دركات الكفر والخسران صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله معاشر المسلمين إن الله منح الإنسان وسائل يكتسب بها العلم ووهبه العقل والفهم وأذن له في التعلم فقال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لقد اختار الله الإنسان ليستخلفه في الأرض فوهبه العلم مناط العمل والتشريف ومنحه العقل مناط الخطاب والتكريف قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وبيّن سبحانه فضل العلم وشرفه فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات عباد الله إن الإنسان يولد جاهلا لا يعلم شيئا قال تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وقد رفع الله الحجب عن قليل من العلوم فاذن للعباد في تناولها ومعظم العلم قد غاب عن ادراك البشر قال تعالى وما